الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها المسلمون وصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا فهي أصل الصلاح والنجاح وعساس الفوز وأساس الفوز والفلاح معاشر المسلمين يعاني المسلمون في في الوقت الراهن أنواع من التحديات المتنوعة والفتن المدهمة والمحن المستعصية والعقلاء يتطلعون لرؤية مستقبلية تنقذ الأمة مما هي فيه. وقد أدل المثقفون برؤيتهم والساسة بحلولهم والكتاب بنظراتهم تعددت التحليلات للأسباب وتنوعت النظرات للمخارج والحلول وقد آن العوان للأمة جميعاً شعوباً وأفراداً وحكاماً ومحكومين أن يستيقظوا من سباتهم وأن يعودوا لمصدر قوتهم وأساس صلاحهم وأصلي صلاحهم بعدما جربوا حزما من التجارب المعتمدة على السياسات البشرية والأفكار المستوردة والتي لم تجر إلا خزيا وذلا وهوانا وضعفا وتأخرا ودمارا وتفرقا وتشرذما لقد آن للمسلمين أن يعودوا لمصتر عزهم ومعتمد رقيهم آن لهم أن يستجلوا الحلول الناجِحَتا لما حل بهم من مطلقات ذوابِت دينهم ومرتكزات عقيدتهم إن الأمة لن تجد الحلول الناجِحَتا لأدوائها والمخارج لأزماتها ومشكلاتها إلا من فهم صحيح من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام إخوة الإسلام اسمعوا إلى وصية عظيمة صدرت من معلم البشرية وسيد الخليقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يوجه للأمة وثيقة خالدة تصلح بها حياتها وتسعد بها مجتمعاتها وتزدهر بتحقيقها بلدانها وصية يجب أن تكون نصب أعيننا وأن يكون تطبيقها حاكما تصرفاتنا وموجهة تحركاتنا ومصححة إراداتنا وتوجهاتنا. وصيه لا تنظر لتسغيب مصلحه قوميه ولا تنطلق من نزعه عرقيه أو نظره عاليه وصيه صدرت بما لا ممن لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي وح وثيقه محمديه ووصيه نورانيه تنهض بالامه للحياه المزدهره المثمره المثمرة بالخير والعزة والصلاح والقوة والرقي والتقدم والاجتماع والوئام يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نعم حياة وإحياء شامل للفرد والجماعة والنفس حياة تبنى على قوة الإيمان التي لا غنى عنها في مواجهة الأزمات إحياء إحياء يسير بالأمة إلى النهضة بأشمل أدق مآنيها وأخص صورها مما يحقق السعادة ومعايشة الأمن والسلام والخير والإزدهار والرقي. في جميع مجالات الحياة أيها المسلمون إن العزة للمسلمين في تحقيق هذه الوصية مضمون والمجد في الدارين بتنفيذ بنودها مرهون قال الله جل وعلا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الأفراد بدون تحقيق هذه الوصية في ضياء والمجتمعات في البعد أما ضامينها إلى خراب ودمار وصية تربط المسلم بالأصل مع اتصاله بمنتجات العصر وثيقة من محمد صلى الله عليه وسلم تحقيقها هو الضامن الوحيد للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية وتستهدف قيمها ومقدراتها وخصائصها. قال عمر رضي الله عنه إنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين وحينئذ لنستمع يا رأكم الله إلى تلك الوصية إلى تلك الوصية العظيمة والوثيقة الخالدة سماء استجابة سماء استجابة وتحقيق واستماع أمثال وانقياد بكل صدق وإخلاص.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 واعلم أن الأمة لو اجتمأت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرُّوك بشيء لن يضرُّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رُفِئت الأقلام وجفَّت الصُحُف رواه التنمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح وهو حديثٌ صحيحٌ عند أعلام المُحدِّثين وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وأعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنما أصابك لم يكن ليخطئك وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكربي وأن مع العسر يسرى. قال بعض أهل العلم هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد من أهم أمور الدين. حتى قال بعضهم تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكت وكت أن أطيش فوأسفى من الجهل بهذا الحديث. وقله التفهم لمانه أيها المسلمون ان الله جل وعلا هو حفظ حدوده والالتزام بحقوقه والوقوف عند اوامره بالامتثال وعند مناهيه بالاجتناب هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب حفظ يمنع الجوارح من الزلل والحواس عن الخلل. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين الأحياء وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. حفظ يضمن حفظ يض يضبط الشهوات أن تميل بالمجتمات والأفراد إلى الضلال أو أن تجنه بهم. عن مبادئ القيم وكريم الخلاص والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرته وأجر العظيمة حفظ يتضمن قيام الحاكم والمحكوم بما أوجبه الله عليهم من رعاية الحقوق وأداء الأمانة والوفاء بالعهد حفظ يتضمن لزوم تطبيق الناس للإسلام تطبيقاً شاملاً لمجالات الحياة دون هوادة أو تأو أو تأويل أو هوى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما أشر المسلمين من حقق حفظ الله بالمعنى المتقدم تحقق له حفظ الله ورآيته وعنايته فيضان يشمل دينه ودنياه في جميع اطواره في حياته وبعد مماته حفظ يحقق له المصالح المتعدده بانواعها ويدفع عنه الاضرار والاخطار بشتى اشكالها وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى في هذه الوصيه بقوله احفظ الله تجده تجاهك فمن حفظ حدود الله ورأى حقوقه أحاطه الله بحفظه ومن عليه بتوفيقه وتستيده وعاد عليه بتأيده وإعانته من الجماعات أو الأفراد إن الله مع الذين التقوا والذين هم والذين هم محسنون قال قتادة من يتَّقِ الله يَكُن مَأَهُ وَمَنْ يَكُنِ اللَّهُ مَأَهُ فَمَعَهُ الْفِئَةُ الَّتِي لَا تُغْلَبُ وَالْحَارِسُ الَّذِي لَا يَنَامُ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يَضِلُ وكتب بعض السلف إلى أخٍ له أما بعده فإن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجُو وهكذا ينبغي أن يكون لسان حال المجتمعات إن كان الله معنا فمن نخاف وإن كان الله علينا فمن نرجو إذن يجب علينا أن نتدبر قوله جل وعلا ففروا إلى الله ففروا إلى الله جل وعلا بطاعته ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين إن الأمة على مستوى أحادها ومجتمعاتها بمختلف مسؤولياتها وتنوع مكانتها متى متاحفظت شرع الله واستسلمت لأمره في كل شأن وتخلصت من أهواء النفوس وشهوات القلوب وكانت أحوالها. السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها على مقتضاء منهج الله عز شأنه وسنة نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متى جعلت الإسلام الصافي منهجاً كاملاً لحياتها في كل أطوالها ومراحلها؟ وفي جميع علاقاتها وارتباطاتها وفي كل حركاتها وسكناتها حينئذ يتحقق للأفراد ويحصل للمجتمعات حفظ الله من كل المكاره والمشاق والعزمات والمحن التي تُعاني منها ويحصل لها عندئذ الأمن والاستقرار والعز والانتصار الَمْ يَقُلِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَوَأْدُهُ حَقٌّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ إِنَّ الْأُمَّةَ مَتَى قَادَتْ نَفْسَهَا بِشَرْعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَادَ ذَلِكَ تَوْجُّهَاتِهَا وَقَادَ حَرَكَاتِهَا حصل لها الأمن بكل مقوماته وشتى صوره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لكن أين المتدبرون وأين المتعقلون وأين هم القارئون لتاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرون الماضية معاشر المؤمنين ان الامه متى وقع البلاء بها وقاست الابتلاء ان الامه متى وقع بها البلاء وقاست الابتلاء وخافت فطلبت الامن ودلت فطلبت العزه وتخلفت فطلبت الاستخلاف والاستقرار كما هي حالها الان فلن تجد الى ذلك سبيلا حتى تقوم بشرط الله جل وعلا من القيام بحفظ الله، من القيام بحفظ الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والفضل التام بشريعة الإسلام وتحقيق النهج المرتضى حينئذ يبتلع عنها الفساد والانحدار يزول عنها الخوف والقلق والاضطراب ولن تقف. في طريقها قوة من قوى الأرض جميعا مهما عظمت وارجعوا إلى سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة المسلمين في أهدي أمثال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين فالله جل وعلا يقول للأمة في أولها وآخرها فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَأَ هُدَايِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْخَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَاء وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَهْمَى أمة الإسلام في كل مكان إن وعد الله قائمٌ مهما اختلفت العصور وتغيرت الأحوال متى قام الشرط المذ ولكن على المسلمين جميعاً على الفرد قبل المجتمع على المحكوم قبل الحاكم أن يرجعوا إلى أنفسهم وأن يفتشوا في أوضاعهم وأن ينظروا في حياتهم هل هي على المقتضى المرتضى من منهج الله جل وعلا ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ العاقل تظهر له النتيجة في الجواب الصحيح ذكر ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة في أحداث سنة, سنة ثلاث وستين وأربع من الهجرة قال أقبل ملك الروم في جحافل لا تحصى كأمثال الجبال. وأعداد عظيمة وجمع هائل ومن عزمه أن يجتث الإسلام وأهله، فالتقى به سلطان المسلمين في جيش وهم قريب من عشرين ألفا، وخاف من كثرة المشركين، فأشار إليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري بأن يجعل وقته الواقعة يوم الجمعة بعد الزوال. حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين، فلما تواجهت الفئتان نزل سلطان المسلمين أنفرسه وسجد لله جل وعلا ودأ الله سبحانه واستنصره، فأنزل الله نصره على المسلمين ومنحهم أكتاف المشركين وكان نصر مؤزر. انتهى كلامه. والحمد لله أولاً وآخرة وإلا فإذا كانت الأمة في نزاع وتفرغ وتشرد ناهيك عن بعدهم عن منهج الله عن تطبيق كتاب الله عن السير عن, عن السير على سيرة سيد الأنبياء والمرسلين فأين النصر وأين الفلاح وأين الفوز وأين الأمن يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بارك الله لنا ولكم في الوحيين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أيها المسلمون إن شهر شعبان شهر يغفل فيه عن القرابات فينبغي أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان قال, قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع لي فيه عمل, صا عمل وأنا صائم أخرجه النسائي بسند حسن وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله رواه البخاري، وفي روايتي مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلاً قد كان السلف هذا الشهر يكثرون فيه من تلاوة القرآن قال أنس كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف قال سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء وكان أمر بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ وتفرغ لقراءة القرآن أما أما تخصيص النصف منه بصوم وليلتها بقيام فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك غير واحد من المحققين وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القربات فعمله بدعة منكرة لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بها فإن مما أضر أمة الإسلام من تشر من البدع التي لا يقوم عليها دليل من كتاب الله جل وعلا ولا سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله أمرنا بأمر عظيم. ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ على محمد. اللهم صلِّ على نبينا محمد. وآل نبينا محمد. اللهم بادك على نبينا محمد. وآل نبينا محمد. اللهم ارضع عن الخلفاء الراشدين. اللهم ارضع عن الصحابة أجمعين. وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عزنا بطاعتك اللهم عزنا بطاعتك اللهم عزنا بطاعتك اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيد المسلمين بتأييدك ورعايتك وإنايتك اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك في بحرك وجوك وبردك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلاد الحرمين واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من مكر الماكرين وخدع المخادعين. اللهم احفظ المسلمين وصن دماءهم وحقن دماءهم وصن أعراضهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احفظ ولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضاه اللهم اجعل التوفيق حليفه اللهم اجعل التوفيق حليفة اللهم أرهب به أعداءك اللهم أرهب به أعداءك وأعداء المسلمين اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان اللهم فرجهمومهم اللهم فرجهمومهم اللهم فرجهمومهم اللهم نفس كرباتهم اللهم نفس كرباتهم اللهم اشف مرضائهم اللهم اشف مرضاهم اللهم أصلح أحوالهم اللهم أنزل عليهم نصرك وتأهيدك ورآيتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن فاز بالعطق من النيران اللهم يا حي يا قيوم يا غني يا حميد اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغث قلوبنا بطاعتك اللهم أغث بلادنا بالغيث النافع اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اغث بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اغث بلادنا وبلاد المسلمين, المسلمين عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا